بسم الله الرحمن الرحيم يقول الشيخ العلامة محمد بن, بن عتير رحمه الله تعالى حمدت الذي أغنى وأقنى وعلما وصيار شكر العبد للخير سلما وأهدي صلاة تستمر على الرضا وأصحابه والآل جمعا مسلما كما دلنا في الوحي والسنن التي اتانا بها نحو الرشاد وعلم أزال بها الأغلاف عن قلب حائر وفتاح آذانا أصمات وأحكما فيا أيها الباغ استنارات قلبه تدبر كلا الوحين وانقد وسلما فعنوان إسعاد الفتى في حياته مع الله إقبالا عليه معظما وفقيد ذا لشك قد مات قلبه أو اعتل بالأمراض كروين والعمى وآيات سقم في الجواريح منعها منافعها أو نقص ذلك مثلما وصحاتها تدرى بإتيان نفعها كنطق وبطخ والتصرف والنما وعين امتراض القلب فقد الذي له أريد من الإخلاص والحب فعلما ومعرفة الشوق إليه إنا شابة مئيثان ذا دون المحبات ومؤثير محبوب سوى الله قلبه مريض على جرف من الموت والعمى وأعظام محذور خفى موت قلبه عليه تشغل عن دواه بضد ما وآيات ذا هون القبائح عنده ولولاه أضحى نادما متألما فجميع أمراض القلوب اتباعها هواها فخالفها صحا وتسلما ومن شؤمه تركو اغتذاء بنافع وتركو الدوى الشاف وعجز كلاهما إذا صح قلب العبد بان ارتحاله إلى داره الأخرى فراحا مسلما ومن ذاك إحساس المحب لقلبه بضرب وتحريك إلى الله دائما إلى أن يهن بالإنابات مخبتا فهي يسكون في ذا مطمئنا منعما وفيها دوام الذكر في كل حاله يرى الانس بالطاعه لله مغنما ويصحاب حرا دله في طليقه وكان معينا ناصحا متيمما ومنها إذا ما فته الورد مرة تراه كئبا نادما تألما ومنها اشتياق القلب في وقت خدمة إليها كمشتج به الجوع والضمى ومنها ذهاب الهم وقت صلاته بدنياه مرتاحا بها متنعما ويشتد عنها بعده وخروجه وقد زال عنه الهم والغم فاستما فأكرم به قلبا سليما مقربا إلى الله قد اضحى محبا متيما ومن منها اجتماع الهم منه بربه بمرضاته يسعى سريعا معظما ومنها مراعاه وشح بوقته كما شح ذو المال البخيل مصمما ومنها اهتمام يثمر الحرص رغبه بتصحيح اعمال يكون متمما باخلاص قصد والنصيحات محسنا وتقييده بالاتباع ويشهاد معذ منة الله عنده وتقصيره في حق مولاه دائما فست بها القلب السليم ارتداؤه وينجو بها من آفة الموت والعمى فيا رب وفقنا إلى ما نقوله فما زلت ياد طول بروا ومنعما فإني وإن بلغت قولا محقق أقر وجهلي لعلم ما ولما أتى مثلي إلى الجو خاليا من العلم أضحى معلنا متكلما كغاب خلا من أسده فات واثبت فعليب ما كانت تطافي فينا الحما فيا سامي النجوى ويا عالم الخفى سألتك غفرانا يكونوا معمما فما جرني إلا اضطرار رأي واتيته تخوفت كون ان توقفت كاتما فابديت من جراه مزدى بضاعتي وامنت عفوا من الهي ومرحما فما خاب عبد يستجير بربه الحى وامس طاهر القلب مسلما فصلوا على خير الانام محمد كذا الال والاصحاب ما دامت السماء